من الله مع الذين اتقل والذين هم محفينين الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الماترة رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وأصحابه أجمعين بعد منزلة المحبة و منزلة الغيرة والشوق ومنزلة القلق والعطش وقبل منزلة الدهشة ننزل منزلة الوجد وهي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين استفتح العلامة ابن القيم المنزله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وجد والوجد هو أن تدرك وأن تحصل وأن تجد حلاوة الإيمان ولا يكون إلا عن محبه ولذلك عدها ابن القيم من آثار وثمارات المحبة ولو أنك تأملت الحديث وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فلا شك أن من كان الله ورسوله إليه من كل شيء لا شك أنه يجد حلاوة الإيمان وبمفهوم المخالفة من لم يجد حلاوة الإيمان عليه أن يراجع حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه أو ثلاث من كن فيه وجد أدرك والتلمس حلاوة الإيمان وقد جعل للايمان حلاوه ولكنها لا تباشر الالسنه انما تباشر القلوب فان حلاوه الاشياء يجدها الانسان بالذوق وبالمناسبه سوف نمر على منزله الذوق من منازل اياك نعبد واياك نستعين بعد منزله الدهشه ومنزله البرق ننزل على منزله الذوق ذاق طعم الإيمان وجد بهن حلاوة الإيمان ولو أنك تأملت المفردات أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما وأن يحب المر لا يحبه إلا لله إذا وصل العبد إلى درجة لا يوالي ولا يعادي إلا في الله ولا يحب إلا في الله هذا حتما سيدرك حلاوة الإيمان ويجد لذة يقين ذلك لانه ما وصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهم أحب الله وأحب رسوله ثم صار من هذا الحب لا يحب الخلق إلا تبعا لهما وإلا تبعا لحبه لهما إلى درجة أنه صار يمكن أن يعادي اقرب الاقربين في ذات الله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن شدة حبه لله ورسوله وولائه المطلق للدين يكره أن يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار صار حتى لا يفكر في مجرد ان يرتد او ان ينكث او ان ينقص على عقبيه فهو لا ينكث ولا ينقص على عقبيه وانما هذا حتى لا يتبادر الى ذهنه من شده حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أذكر أن القائد الفذ صلاح الدين الايوبي وهو يوسف ابن شاذي ابن يعقوب يوسف ابن شاذي ابن أيوب ابن يعقوب الكردي الدويني الأيوبي لما دخل في قتال مع ملك إنجلترة بعد سقوط بيت المقدس سقطت بيت المقدس واستعادها صلاح الدين وقد سقطت في أيدي الفرنجة في أيام الفاطميين سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة أربعمائة اتنين وشنو وتسعين هجرية واستعادها صلاح الدين سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة كم؟ خمسمائة لاتة وشنو؟ ثمانين غابت عن المسلمين كم؟ تسعين سنة تسعين أو واحد تسعين سنة استحادها صلاح الدين قامت أوروبا وسيرت حملة صليبية شرس, شرس يعني حملة صليبية شرسة بقيادة ريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا وجاء ملك انجلترا ودخل في صولات مع صلاح الدين والله يا أخواننا صلاح الدين ده خطير والله العظيم دخل في صولات بعدين صلاح الدين طلع من مصر سنة خمسمية تمانية وسبعين ما رجع إلى دياره إلا سنة خمسمية ثمانية وثمانين. أزودت غايل كم سنة؟ آه عشرة سنة. لو كان في دبي كان عمل حاجة. تخيل زور عشرة سنة. مقترب ما جراجع السودان إلا بعد عشرة سنة. بيجي خام بالدنيا كلها مشكلة. بيجي خام بالله بيجي خام. قوي. بيسموها حصاد السنين وحصاد الغربه عشر سنه الزولد عشر سنه مرتاح عشر سنه على صهوة الفرس يا اخي صلاح الدين ده امه قال ابو شامه في كتابه القيم الروضتين في اخبار الدولتين يقصد بالدولتين الدولة النورية دولة محمود ابن عما... القسيم بن القسيم نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي وصلاح الدين, وصلاح الدين من تلاميذه والقائص صلاح الدين قال وجدت نور الدين وصلاح... وجدت نور الدين وصلاح الدين في المتأخرين كالعمرين في المتقدمين كما كا كا كا كالعمرين منو منو أو بكر شنو وعمر صلاح الدين لم يكن قائدا من الطراز الذي يعتمد على قوته العسكرية فقط إنما يقول جنده كنا إذا حاصرنا قرية أو مدينة فاستعصت علينا سجد صلاح الدين سجدة طويلة نعلم أنه يدعو الله فإذا بالحصون تتفتح بس يسجد لله ويبكي وكان اذا اشتد عليه الامر يقول اللهم انقطعت حيل الارضيه لنصره دينك وما بقي الا الاخلاص اليك والاعتماد على حبلك فانصرنا المهم انا دار اذكركم بحاجه عجيبه جدا ان الانسان المؤمن لا يخطر بباله يكره ان يرجع الى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في شنو في النار صلاح الدين دخل مع ريتشارد في حروب ريتشارد احتار احتار في صلاح الدين حتى مرة تعب شديد ريتشارد طلب من صلاح الدين يرسل له فاكهه وثلج فأرسل له صلاح الدين الفاكهة والثلج أنت وكدار التلج المارجك من أوروبا شنو ما تقنب محل التلج هناك تجي محل المداوسة وتقول ده للتلك المداوسة في أتلك إنت لكن الانتشار قوي الانتشار ده, ده بالنسبة كان قوي قائد بمعنى قائد انتصر على صلاح الدين في عكا ودخل معه صلاح الدين في معركة دارية انتصر على صلاح الدين الكلام ده تقريبا في سنة خمسمية سبعة وتمانين صلاح الدين عمل شنو جمع قواه العسكريه الجيش بدا ينهار جيش صلاح الدين بدا ينهار عشره سنه في حروب متصله مثل 578 وسبعين سنه الخمسمائه وثمانين سقف المقدس ودخل صلاح الدين ظافر 587 وثمانين الجيش عنده تسع سنه بعيد بدات القوه المعنويه تضعف عند الجيش ماذا فعل القائد المظفر الملك الناصر هكذا يسميه أهل السير ماذا فعل؟ جمع الجيوش وعسكر أمام بيت المقدس وده الشاهد ريتشارد بقت المعركة الفاصلة بين صلاح الدين وبين ريتشارد المعركة على أبواب بيت المقدس بعد أن استلمها صلاح الدين بخمس سنوات أو بأربع سنوات خاف ريتشارد بالرغم من أن جيشه كان عشرات أضعاف جيش صلاح الدين وابى وخشية منازلة صلاح الدين صلاح الدين قوي قام ريتشارد رسل إلى صلاح الدين رسالة القصة دي كلها خليها أنا دي الرسالة دي أنا بس جايك في الرسالة قال له ريتشارد بيت المقدس مكان عبادتنا ومولد نبينا يقصد من عيسى الذي ولد عليه السلام ببيت لحم ومولد نبينا وانا سنقاتل الى اخر رجل فينا دي رسالة منه ريتشارد انظر الى رسالة القائد صلاح الدين قال له القدس لنا كما هي لكم بل نحن أولى لأنها مسرى نبينا وفيها محشر أمتنا ولا يخطرن ببالك أننا سنتنازل عنها بل ولا نستطيع أن نتنفض بهذا بين المسلمين خلينا أبعدك قول ما نقدر نقوله اضطر ذي شار سنة خمسمية تمانية وثمانين يوقع صلح مع صلاح الدين والصلح كان أن تكون بيت المقدس للمسلمين وأن لا يمنع النصارى من الحج إليها إذا أرادوا وأن تكون المناطق التي عند صلاح الدين عنده والتي عند النصارى عندهم عدا مدينة عسقلان فقد جعلوها مدينة عسكرية على أن تردم مدينة عسقلان وتنزع وتكون منطقة خالية من السلاح وتوفي صلاح الدين سنة خمسمية تسعة وثمانين هجرية بعد سنة فالمؤمن الذي يصل إلى درجة من الإيمان ومن اليقين في ربه وفي مولاه لا يتنازل ابدا عن دينه ولا يزحزح عن إيمانه قيد أن بل ولا يخطر بباله قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أن خذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار طيب استدل ابن القيم على منزلة الوجد بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ومرجعها إلى إلى المحبة والتعلق والولاء المطلق لله ورسوله وللدين ويطبع ذلك أنك حتى مشاعرك التي من الصعب أن تتحكم فيها لفرط حبك لله فإنك تخضع مشاعرك وفق ما وفق ما يحب الله أن يحب المر لا يحبه إلا شنو إلا في شنو إلا في الله ده حاصل يا اخواننا المشاعر دي أنت بتحب زول بدون ما تقصر تقول أنا ما قادر أنا أحبه وبتكره زول بدون ما شنو ها بدون ما تقصد لكن في زول بحب الله ده لما يصل مرحلة زي دي سوف يجد ويدزل بمنزلة الوجد حسنا فيزول بحب هذا زول في الكورة اسم الحب في شنو في الكورة والبغض في الكورة والله العظيم الهلالات بكره نو ها المنرخاب ويحاول ينتقصوا الناس في المريخ والعكس كذلك ده اسمه الحب في شنو في الكوره والبغض في شنو في الكوره وفي زول من كثرات ما يحب في الكوره ممكن يحب زول كافر معلق صليب رسمي ده اسم حب في الحب في, في الكوره والبغض في الكوره ده بيجي اتحاولها الإيمان ده ممكن نجد حلاوة الإيمان طيب فاستدل الهروي رحمه الله وابن القيم يقول استدلال الهروي بهذه الآية من أحسن الاستدلال والاستشهاد على منزلة الوجد فقد استدل بقوله تعالى عن أهل الكهف من الفتية وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا انشططا قال لأنهم ما فارق النعيم وخالفوا المجتمع وسبحوا عكس التيار وصادموا الملك الحكومه والشعب جميعا واتوا بما يجعلهم في موضع ذم ومقت عند الناس وكراهيه ما قوي على هؤلاء الفتيه على ذلك الا بعد ان ذاقوا حلاوه الايمان ووجدوا لذته الاسلام فتمسكوا وبالتالي ضحوا بكل شيء لأنهم وقفوا على حقيقة الإيمان. أسا كده قال باشرة باشرت حلاوة الإيمان قلوبهم، فقاموا بين قومهم وأعلنوها صريحة ربنا رب السماوات والأرض. يا أخواني الخروج من المألوف والانسلاخ تخالف الناس كلهم تقدر تقدر يا اخوان ترى تخالف المجتمع كله ها في الحق صعب الناس كلهم تبت والله اذا لك؟ تقول له خلاص تبت يا اخوان تبت تبتدي من الحق خير تقول له خلاص أنت تبت وخليت الموضوع ده لكن دل مع انهم شنو فتيه كويس اسنانهم صغيرة وأعمارهم وتجاربهم قليلة لكن من أين جاءهم من أين جاءتهم هذه القوة التي جعلتهم يصادمون الشعب وشنو والحكومة والملك وفضلوا حياة غار من خفض العيش وشرفه فرارا بدينهم الم يكن هذا قوة قوة لما قوة يا سلام يا أخي دي قوة قوة جد إنت أخوانا ما بتصور ما بتصور لأنك تقاعد في النعيم وما جاتك مصيبة ولا جاتك ناس الله يسلمنا وإياكم كويس قال شنو؟ قال الخواف رب عياله ده كلام ده حصل قوله قال شنو؟ الخواف شنو؟ يوقال هذا لمن أراد أن يخالف في الحق أو لمن سيتعرض في سبيل الحق الخوف رب عياله ما تكون متهور نعم ممكن تقول له زول متهور شنو الخوف شنو ربعياله لكن في زول حيصادم وحيبين الحق حيرفدوه وحيتشتت وكده بعد ما كان راكب عربيه حيمشي بشنو يقول له انت مالك مال المشاكل انت حتغير الكون الناس كل عامله كده، انت صحابي يا اخوة ولا نبي الخواف رب عياله ده كلام بتاع ناس جبنة مبقي مدين ولا ينصروا امه ولا يجاهدوا في سبيل الحق الخواف شنو ها؟ رب عياله ها انت كيف يا اخوانا ده؟ هل مر عليكم قبل كده؟ مرت عليكم الخطر بعياله حاسه كله خوافين تربيه تربيه خاطئه فعلا يقول لك يقول لك الخواف شنو رب عياله اي يقول لك انا ما من المشاكل انا ما أدخل نفسي في متاهات انا ما اعمل كده فبالتالي ضعفت الامه طيب قال ابن القيم الربط على القلب عكسه الخذلان والخذلان يعني حله من رباط التو حل القلب من رباط التوفيق فيغفل عن ذكر ربه ويتبع هواه ويصير امره فرطا بينتهي اما ربط القلب برباط التوفيق وشده فيتصل بذكر ربه ويتبع مرضاته ويجتمع عليه شمله ولذلك حسن الاستشهاد بالآية في منزله الوجد طيب الهروي يفرق بين الوجد وبين الوجود لذلك يقول العلامة بن القيم المراتب أربعة التواجد والمواجيد والوجد والوجود المراتب كم اربعه اسنوب التواجد والمواجيد والوجد والوجود جعل اعلاها الوجود وسوف افصل في هذا الكلام وذكره ان شاء الله لكن اقول قال ابن القيم هذا من الكلام اللطيف. قال التواجد أن يتكلف الوجد وان يستدعيه. يعني ذول ما يلقوه حلاوة الإيمان ولا يجد ذلك. يحاول يجد سنه حلاوة سنه الإيمان والتواجد ضعيف. لماذا؟ لانه تكلف وتصنع وليست النائحة الثكلى كالنائحة شنو المستاجره البكي بحريره اهله زول زول حر بيبكي واحد جايبتي معه واحد التواجد هو يريد ان يكون ذا وجد ولكنه لم يجد وقال ابن القيم بعضهم قال يسلم للعبد التواجد لماذا؟ لأنه إذا قصد إذا ما قصد التظاهر طبعا إذا قصد التظاهر هذا شنو؟ رياء أما إذا قصد استدعاء الوجد على الحقيقة والتشبه بأهله فإنه يمكن أن يجد بالتواجد الوجد بقول عمر لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام وقال وأبا بكر يبكون مما نزل في الأسرة فقال حدثاني وهم ي... هم وهي يبكون فقال أخبراني ما يبكيكما فإن وجدت بكاعا بكيتوا وإن لا يعني أحاول أبكي كان ما قلت أبكي أحاول شنو أبكي أبكي بعد ما أحاول أبكي أقول شنو أقول أبكي بالصح كويس وبعضهم قال التكلف والتصنع مباين لطريق الصادقين ابن القيم جمع بناتهم قال إذا كان التكلف والتصنع من باب التظاهر للناس هذا رياء وإذا كان من باب استدعائه على الحقيقة فقد يسلم طيب المواجد تكلم عن شنو التواجد فضل شنو المواجد ما المواجد؟ المواجيد التواجد ان يتكلف الوجد ظاهرا والتوا والتواد التواجد والمواجيد ان يتكلفها باطنا ان يتكلفها اشنو باطنا فهي ثمره من ثمرات الوجد قلنا ان التواجد تكلف للوجد والمواجيد تكلف للوجد بالباطن وهي ثمره من ثمارات الأوراد والأذكار والعبادات أما الوجد فيعرفه ابن القيم الآن دخلنا في شنو؟ في شنو؟ في الثالثه في الوجه يعرف ابن القيم يقول هو ما يصادف القلب هو شنو ما يصادف شنو القلب ويرد عليه من واردات المحبه والشوق والاجلال والتعظيم هو ما يصادف القلب ويرد عليه من واردات المحبه والشوق والاجلال والتعظيم يعني ما يرد على قلبك وما تشعر به في لحظه صفاء ايماني من انس بالله واستحضارك لمعاني اجلال الله وتعظيمه في قلبك هذا يسمى بشنو بالوجد وعلى كل واحد منا ان يسائل نفسه هل وجد الوجده الدرجه او المرتبه الرابعه هي مرتبه شنو الوجود الوجود يقول ابن القيم الظفر بحقيقه المطلوب الظفر بحقيقه شنو؟ المطلوب ولا يكون الا شوف الكلام اللطيف ده يقول ابن القيم ولا يكون الوجود إلا الا بانسلاخ احكام النفس انسلاخا كليا الا بشنو بسلاح أحكام شنو؟ النفس سلاحا شنو؟ كليا لماذا؟ لأن وجود الطبيعة البشرية هنجي هنا لكلام لطيف لطيف الطف بيكون وجود الطبيعة البشرية عائق من عوائق التدرج والسلوك والسير إلى الله الشهوة الأكل النوم الكلام الونسه الضحك الملاهي كل هذا تدركه بطبيعه شنو بطبيعة شنو النفس البشريه ولذلك يقول خمود البشريه والانسلاخ من احكام النفس انسلاخا كليا هو الوجود يقول شوف اسمع الى هذا الكلام اذا غلب على قلبك اذا غلب على جنوب على قلبك مشاهده معبودك ومحبوبك يا نحن احنا بنعبد لكن ما قاعد نشاهد بقلوبنا شنو المحبوب والمعبود قل له شنو تشاهد بالقلب الاجلال والتعظيم والمعرفه الحقه قال إذا حصل هذا صارت العبودية وتمكنت وصارت ملكة فتحل العبودية محل أحكام النفس لذلك قال عيسى عليه السلام اسمعوا إلى هذا الأثر الرهيب يقول عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولد مرتين قال لن تنتجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين يقصد بذلك تمكنت محبه المحبوب من نفسك حتى صارت ملكة اخمدت احكام النفس وتبدلت بها احكاما اخرى وطبيعه ثانيه طيب كيف هو الكلام ده اسمعوا كده كويس قال ابن تيميه مفسرا كلام عيسى عليه السلام تولد كم مره قال الولاده نوعان احد احدهما هذه المعروفه شوف كلام ابن القيم ده والله ده من اجمل الكلام الموجود في المدارج قال والولاده الثانيه ولاده القلب والروح وخروجهما من مشيمة النفس وظلمه الطبعي الجنين بيخرج من شنو؟ مشيمه شنو؟ ها؟ مشيمه الرحم وظلمه شنو؟ الرحم قال العبد ولادته الحقيقيه بعد الاستقامه وهذه الولاده تكون بالرياضه مش الرياضه ال لا تكون بالرياضه اي بترويض النفس على احكام الشرع والخضوع ومخالفه الهوى والانسلاخ من البشرية واحكام النفس حتى تخرج من مشيمة النفس وظلمه الطبع لو ما طلعت من طباعك الزول مرات يكون احمق طوالي بيغضب سريع ما بيولد إلا ينسلخ من الغضب دا والطبع دا ويختلف تماما انت بتحس بيه انه بقى شنو زول شنو ثاني زول ثاني كيف تبقى زول ثاني لكن والله <تصفيق> الكلام ده كلام خطير تبقى زول شنو تبقى زول ثاني احد الصالحين كان في الخامسة والستين من عمره وكان من الذين يرتكبون المعاصي والمنكرات والموبقات حتى بلغ الستين وبعد الستين أدركته التوبة فسئل عن عمره هو في الخامسة والستين قال عمري خمس سنوات عمري كم؟ كم؟ خمس سنوات قيل كيف أنت بشيء تكذب؟ قال أما عمري منذ أن ولدتني أمي فأنا في الخامسة والستين أما عمري الذي عرفت فيه ربي وسعدت فخمس سنوات الستين ما له؟ ما محسوب غلوه لأنه ما عشته ما عاش عاش العيش الحقيقي كم؟ الستين سنة ممكن تتحول إلى التوبة تجوب ما شنو؟ ما قبلها لكنه لم يدرك طعمها ولم يستشعر لذتها ولذلك الذي كان كافرا إذا أسلم سيحس أنه قد شنو؟ قد شنو؟ ولد من جديد ولذلك بد أن تحصل له بعض التغيرات الحسية كالاغتسال وكالختان عشان يحصل انه حصل لشنو؟ ها؟ انتقال جديد قال صاحب المنازل الوجد لهب يتأجج من شهود عارض القلق هذا تعريف من؟ وابن القيم قال شنو ماذا عرف الوجد؟ قال هو ما يصادف القلب ويرد عليه من وارداتي المحبة والشوق والإجلال والتعظيم طيب قال لهب يتأجج من شهود عارض القلق هذا كلام معناه كالآتي هذا بسيط جدا العبد شهد عظمة الله لكن هذا الشهود شهود عارض ليس مستمر معه زي بعض الناس مرة كده إيمانه وقوم شنو؟ يزيد ويتفكر ويتامل ومره تمر على اي حاجه مر شنو مر الكراز فهو شهد شهودا عارضا هذا الشهود العارض ألهبه ولهيب الشوق ولد قلق لذلك هناك او هنالك نسبه بين الوجد وبين شنو وبين القلق هنالك القلق اتكلمنا عنه في درس شنو الماضي كيف الإنسان لما يشتد حبه بيحصل شنو؟ قلق الوجد قلق بوجود شاهد على عظمة الله طيب قال هو على ثلاث درجات الدرجة الأولى وجد عارض شنو؟ وجد شنو؟ عارض يستفيق له شاهد السمع أو شاهد البصري أو شاهد الفكر أبقى على صاحبه أثر أو لم يبقي كلام جميل هذا الوجد عارض الكلمة عنه هذا الشاهد الذي أتى بهذا الوجد العارض إما شاهد سمعه يعني بعض الناس قد يسمع آية فيحتز ويتأثر أو يبكي او ينفعل هذا الانفعال هو شنو هو الوجد كيف جاءه هذا الوجد بشنو بشاهد شنو السمع او بشاهد شنو البصر او بشاهد شنو الفكر والتامل بذلك كانها أ... كان معنى شنو تامل هذه الايات يقول الله جل وعلا افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها او كس او شنو او اعين او لا ما اعين الايه من الاول افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها وإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فذكر الأبصار والأسماع وشنو؟ والقلوب قال افلم يدبروا القول لإعمال الفكر قال تعالى أفلا يدب يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون طيب ما علاقة هذا بالوجد هذه آلات وأدوات يتوصل بها ليس إلى الوجد يتوصل بها إلى الإيمان الذي يولد الوجد أجل كده ربنا قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وننظر ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم شنو الله ينظر شكرا شنو وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يا أخوان ما يتحسن كنت أمن الزور الكبري ولك والله النير اللي دي ملياء الملاوه شنو ملياء النير اللي يمدي ملياء النير اللي ملياء فايل النيل مليان الملاهم خليص <تصفيق> انا اتكلم لك مليان وش يا اخوان هل في تامل هل في تفكر ولا نحن بمر على الايات كما قال القران وكاين من آيات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون طيب إذا استفاق شاهد السمع والبصر والفكر وجد القلب حلاوة المعرفة وحلاوة الإيمان وبذلك يكون شنو؟ يكون الوجد طيب قال الهروي أبقى على صاحبه شنو؟ أثرة الإسلام ليه قال أثرة؟ لأنه قال وجد عارض العارض يذهب لكنه قد يبقى أثره بعد أن يذهب. يبقى شنو؟ اه أثره بعد أن شنو؟ بعد أن يذهب. وقد لا يبقى. لكن ابن القيم يجزم على أنه يبقى. ولكنه مع طول الأيام قد ينغمر أو يندثر أو يضمحل. هذه دري شنو؟ هذه الدرجه الاولى الدرجه الثانيه وجد تستفيق له الروح وده كلام عجيب تستفيق له شنو الروح وفرق بين الوجدين الوجد الاول متعلق بالجوارح وهذا متعلق بشنو بالروح ايهما اشرف الوجد المتعلق بالروح ام الوجد المتعلق بالجوارح اه ليه اه طيب اولا وجد الروح اعلى لان الروح هي الحامل للسمع وللبصر وللفكر وعلى ازكى الروح مرقت بيحصل شنو بيسمع بيشوف يا خلي كان مات كان غمل بيحس كان جاته سرعة وقع في الوافظ بيحس اذن السمع والبصر وسائل للروح الامر الثاني السمع والبصر متعلقه بالايات والبصائر والروح متعلقه بالمحبوب عشان كده وجد الروح أعلى من وجد الجوارحي لأن وجد الروح متعلق بالمحبوب وذاته وأما وجد الجوارح متعلق بالتأمل والآيات هذه فقط تتأمل في شنو؟ في الآيات أما الروح التي تنفعل بالحقائق والإيمان طيب وجد الروح قال شنو؟ تستفيق له الروح بلمع نور ازلي او سماع نداء اولي او جذب حقيقي ان بقي على صاحبه, بقي على صاحبه لباسه والا ابقى عليه نوره والا ابقى عليه نوره طيب الكلام ده صعب يا اخوانا صعب ها طيب قال نور شنو نور ازلي ما معنى النور الازلي ان الروح اذا تعلقت بالله وامتلأت بحب الله صارت الجوارح منقاده لامر الله الدليل على ذلك شنو؟ استنارة الروح تعني استنارة السمع قال تعالى في الحديث القدس كنت سمعه الذي شنو؟ يسمع به هذا يعني انقياد الجوارح انقيادا كاملا وتاما لله بعد أن استضاعت الروح بنور شرع الله هذا الكلام ده واضح أو ما ولا أعيده أعيده إذا وصل الإنسان درجة من الحب لله فلمعت روحه بنور شرع الله صارت جوارحه ايضا مستنيرة فبي يسمع وبي يبصر كنت أسمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يقول ابن القيم إذا كان سمعه وبصره وبطشه بالله منقادا لسرع الله فما بالك بحركة باطنه وروحه إن الجوارح لم تنقاد إلى الله إلا بعد أن انقادت روحه لله بس كده وجد الروح وجد عالي طيب قال أو سماع نداء شنو؟ أولي. سماع النداء الأولي شوف كلا ابن القيم قال النداء الأولي هو نداء الله تعالى إلى عباده بواسطة الخطاب عن طريق رسله يا أخوانا القرآن لك كلام منه جاءنا عن طريق منه عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن اولي ولا ما أولي القرآن هو كلام الله منه بدأ وإليه شنو يعود وقولنا منه بدأ معناها القرآن أولي والمؤمن روح بتلمع وروح بتشرق بشنو بالقرآن لن تجد شيء يؤثر في النفس في النفس المؤمنة وينيرها كمثل كلام الله جل وعلا اجل من كلام الله ما فيه اما اذا قصد بالكلام الازلي انه قد يسمع شيء في ذوقك بتخيل انه شنو أه؟ بيسمع بسمع مرات تقول تكلمت معاي الملائكه هوت كنت عايش شنو وفي ناس بيصلحوا شوية يقول لك جن مسلم جن مسلم لاقا كون أنت عرفت الإسلام كيف لاقا يقهو أن الجن المسلم فيه لكن أنت بتعرفه كيف واحد يقول لك دم صاحب له جن لكن جن شنو آ مسلم الجن المسلم خلي والله في إنس مسلم تصاحبه ويغتز حجرك خلي الجن مسلم عادي زوال والله في زوال تتربات معاف الحنة من الصغير تعرفوا يجي أخونك يحصل ما يحصل أنت الإنس المسلم كملته تمشي تطليه في الجن يأخذ الإنس جاه جاهك تمشي جاه جاك جن لك شايفه ممكن يجي يقول لك أنا مسلم ويكون شنو ويكون شنو كيف ويدعي زي ما هناك شنو؟ بيدعوا ويضلك يكون كويس يا يمكن الكلام يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك سوا يمكن ان يكون هناك سوا يمكن ان يكون هناك يخونك ويغشك طيب فبالتالي ابن القيم قال كلام جميل قال لا ننكر ان الانسان قد يحدثه نفسه وقلبه بخطاب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الترمذي في حديث النواس بن سمعان قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما كويس؟ وعلى جنبتي الصراط سوراني سور بجاوي الصورات وفي الصورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وداع يدعو على رأس الصراط هناك وداع يدعو فوق الصراط فوق طوالي فوق لك وداع هناك في نهايه الطريق وداعي فوق لك قال أما الصراط فالإسلام والابواب المفتحه كويس محارم الله والستور المرخات الستر ستر الله عليك انكشفت الستر ده بتخش بتروح والداعي على راس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن فالواحد ممكن يسمع كلام يقول ده واعظ الله ابن القيم قال لا ننكره قال لكن احيانا هذا تحدثنا عنه في منزله السماع تختلط اخوانا اسمعوا كلام ده كويس قال ابن القيم احيانا يستولي شيء على قلبك وروحك حتى هذا الواعظ يقوى في قلبك جدا ويستولي عليه عندها تختلط الروح بالجوارح فيخرج شيء من الروح إلى خارجك ويعود إلى الأذن كأنه من الخارج وهو ليس من الخارج وإنما نابع من من القلب بمعنى أديك مثال زول يكون يفكر في زول كتير مثلا ابو مفكر في ولده وولد عشرة سنة ما شاخه يكون صاحي يقول لك أنا سمعت صوته يسلم عليه أنا سمعت صوته بي جاي هل هو سمع صوته حصل شنو ها تخيلوا ليه تخيلوا لأن هذا سيطر عليه وهيمن عليه فصار يتخيل الأصوات الصادرة كأنها بصوت من بصوت ولده يقول لك صوت الما يغباني صوت الماء الماء يقباني طيب قال أو جذب حقيقي ويعني بالجذب الحقيقي أن الله عز وجل يأخذ عبده إليه وقد أحياه بعد الممات بالولادة يتى بالولادة يتى الثانية الدرجة الثالثة قال وجد يخطف العبد من يد الكونين الهرم بيخش الكلام يا تو الغريق وجد يخطف العبد من الكونين يغسل بالكونين الدنيا والاخره يمرك بره شنو بره الدنيا وبره شنو الاخره وهذا فيه نظر يمرك بره الاخره كيف ازورك امرق بره الاخره بيه مش وين انت هذا ليس محمود ممكن يمرق بر الدنيا أي أن يعيش في الدنيا بجسده وأن يكون قلبه وفكره متعلق بشنو؟ بالآخرة وتعلق بالآخرة لأنها من صنع الله وتعلقه بالآخرة في الحقيقة تعلق بالله لأن الله هو الذي دله على الآخرة وفي الآخرة رؤية الله طيب ويمحص معناه دون الحظ صار العبد يشهد بقلبه المكون للكون صار العبد شنو يشهد بقلبه شنو المكون لا للكون هسه كذا قال وجد يخطف العبد من يد شنو من يد شنو الكونين ويمحص معناه من دون الحظ يا اخواننا شوف حدود النفس بقاعده الفاد ده كله خليه الدرس ده خليه بس امسك لي في دي كم سكت في دي نجحنا حدود النفس تعارض العبوديه الكلام ده واضح ولا مو واضح النفس تتقاطع مع شنو مع العبوديه قال ابن القيم فمتى فقدت النفس حدودها محصت عبوديتها الله أكبر ده كلام في شنو؟ في الصميم قال شنو؟ متى فقدت النفس شنو؟ حضوظها محصت محصت عبوديتها طيب قال الهروي قال يمحص معناه من درن الحظ ويسلبه من رق الماء والطين فلا هذا كلام خطير يسلبه من رق شنو الماء وشنو والطين ما معنى ان يسلبه من رق الماء والطين قال ابن القيم اسمع الكلام ذا كلام جميل يحرره من رق الطبيعه والجسم المركب من الماء والطين الى رق رب العالمين يتحرر العبد من رق الماء والطين الى رق من ها والقاعدة العبودية لله حرية العبودية لله حرية الحرية, الحرية الحرية الحقيقية في عبودية الحقيقية لله لأنك سوف تتحرر من المادة ومن الهوى ومن الشهوة ومن الشيطان وبذلك سوف تصير عبداً لمن؟ لله الواحد الديان بذلك هذا كلام خطير جدا قال ابن القيم خادم الجسم شقي بخدمته عبد للماء والطين وقد قيل يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أنت بالروح لا بالجسم إنسان يا خادم الجسم كم تشقى بشنو بخدمته الناس الآن بياكلوا شنو ها وبشربوا وبيستحموا بصابون قف وبيتريحوا وب... ب ازود بر يكون نظيف لكن أهم شيء يكون بجوه شنو دينال دي الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إن الله لا ينظر الى صوركم ولا الى أجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا يشير الى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم فبالتالي قال هذه المسألة قال ابن القيم والناس في هذا المقام ثلاثة عبد المحض وهذا عبد الماء والطين الذي استعبلته النفس والشهوات ومغلكته وقهرته حتى صار تابعا للمادة ألم يقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الديناري في ذول تدقروش قروش خلي أي حاجة ذاته الدين ذاته يخليه يبيع دينه ذاته بس تدي قروش كويس؟ واحد قال له ما تشتروا الناس قال له والله نحن ما يشتريه لكن البيعر نفسه ما عندنا مهنة البيعر نفسه شنو مع في ناس بيع والله في ناس تدي قروش تقول أبتل يمشي أبتل طوالي تتفق معه تقوله كويس؟ وتدي والله في ناس بهن نفسهن اهانه في سبيل المال عبوديه قال والثاني الحر المحب والحر هنا الذي قهر شهوته ونفسه وملكها فانقادت نفسه له ولم ينقاد هو الى نفسه انقاد شنو نفسه له ولم ينقاد هو الى شنو فرق ولا ما فرق فيزول منقاد الى الدنيا وفيزول قائد ياته هو سائق الدنيا وماشي قدامه ولو كترت مع أفكاته ما عنده شغل كثير وفي ذلك جاري ورا شنو جاري ورا الدنيا بيئدو كرعي وممكن يفعل أي شيء في سبيل شنو في سبيل المال أعوذ بالله يبيع الرجل وقد باع دينه بعرض من الدنيا قليل وأريت له بحاجة كثيرة زاته بحاجة شنو قليلة قال إذن عبد المحد للمادة وشنو وحر محض ملك نفسو قال ومكاتب المكاتب في العبوديه الحقيقيه المكاتب ضمنو ذو الرقيق عمل عقد مع سيده من اجل الحريه قال له سيده يا خنا بسدد لك نفسي انا بكم يقول له بكني يقول خلاص كل شهر بديك كده ده المكاتب الذي يريد الاداء قال ومكاتب عقد له سبب الحرية وهو يسعى في كمالها وهو عبد من وجه وحر من شنو؟ من وجه في واحد تلقاه اسمحوا لي إلى المثال ده ممكن يصلي الفجر حاضر ده حر والعبد حر حر من شنو؟ من اللذة والنوم والسرير البارد وكده لكن ما يقدر يخلي التدخين هذا عبد ولا حر؟ أه؟ عبد معلش وما يدري يخلي الهلال؟ هذا كله يقدر يدري يخليه في زوال في النساء عفيف ما بعيد النسوان لكن في المال بيختلس عبد ولا حر؟ عبد من وجه وحر من وجه في زوال في المال أمين لكن ضعيف أمام شنو؟ أمام النساء ما يقدر ده عبد ولا حر عبد من وجه وحر من شنو من وجه آخر وهكذا طيب قال ابن القيم وده كلام جميل فالحر من تخلص من رق الماء والطين وفاز بعبودية رب العالمين يا سلام ابن القيم عنده كلمة لازم اقولها كلمتين في وحده قال في النونيه هنا في, في المدارج ما في لكن سوف استدل على شرح كلام ابن القيم بمن بكلام ابن القيم قال في النونيه رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلو برق النفس والشيطان هربوا من الرق الذي خلقوا له يا ترق العبوديه لله وما خلقت الجن والانس الا هربوا من الرقي الذي خلقوا يقول لك انا حر وما ما تسالني والحريه واي زور على كيفه ومب ما على كيفه تستعبده امراه يستعبده الدرهم والدينار والدولار تستعبده حفله تستعبده سجاره يستعبده الشيطان اذا اردت ان تكون عبدا فبدلا من ان تكون عبدا لهذه الامور الساقطه كن عبدا لله الواحد الديان هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان قال ابن القيم عبوديه الله كمال الحريه والحريه من الشهوات كمال العبوديه يا سلام يا سلام فقال شنو قال من فاز بعبوديه رب العالمين شو كان ده من فاز بشنو ها بعبوديه رب العالمين اجتمعت له العبوديه والحريه من فاز بعبوديه رب العالمين اجتمعت له الحريه والعبوديه كيف يتم الحريه والعبوديه قال فعبوديته لله من كمال حريته وحريته من حظوظ النفس والهوى من كمال عبوديته إن من العبوديه أن تتخلص من الأهواء والشهوات والا تكون عبدا لغير الله يا سلام كلام جميل قال يسلبه من رقي العظماء والطين ان سلبه انساه اسمه وان لم يسلبه اعاره رسمه وهذا نوع كلام فلسفي بمعنى هذا الوجه يستحكم منه إلى أنه يسلب صاحبه بالكلية يعني يبقى ما حاسبه نفسه معنى يسلبه اسمه ولو ما سلب الاسم يجعله موجود بين الخلق شبحا لا روحا الشبح مع الخلق والجسم مع الخلق والهيكل مع الخلق والفكر والروث والقلب مع الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى نكون بذلك قد انتهينا من منزلته الوجه وهي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين المنزلة القادمة هي منزلة الدهشة وبعد الدهشة الهيمان وبعد الهيمان البرق وبعد البرق الذوق وإلى أن ألتقيكم في الدرس القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا